يا جماعه تهفى ما فيكم حميه تهفى يا حظامه من يعاوني على ربع اهليا من بغداد بالمراجل يمن العون يمن اي يا تسمعونه من يعاويني هذا باب الهدايا من بغداد والبراج يمنونه يمنونه المراجل ما تهيى هس كود من عظن اجد في سنونه ان بغت الشح الطيب اي حال في نفسي للمهنة للمهنة بس ويا كود من عظم نواجد في سنونه البغيت الشح درب الطيب عيا حال في المر نفسي للبهونه للبهونه يا جبالك كيف ما فيك yona min على with me ana robe ayn haniya min كان كانوا بالرزق منهم يقطعونه من الحوم الدانيه شفت الجفيا من بغداد بالشكال يبهتوننا يبهتوننا ما علي من قلت حكايه كان بالرزق منهم يقطعونه من الحوم الدانيه شفت الجفيه من بغداد بشكاله يبهتونا يبهتونا يا <تصفيق> كيف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ح كيف sayah al من ma على minna wa ni